عليه الصلاه والسلام وبعدين في الاخر خلاص محدش قادر مش ممكن يكون النبي قال كده قال له ده حديث صحيح انت كده ممكن للسنن وانا طب نسال محمد حسان عنده نفس اليوم فقلت له يا اخي سامحك الله كان صلى الله عليه وسلم لا يرد الدهن يعني لا يرد الطيب قال يا الكم ها كنت هتموتنا باسم النبي <تصفيق> اه كلمه خطيرة جدا كنت هتموتنا باسم النبي وانا اقول كم يقتل اناس باسم الدين وباسم الاسلام وباسم النبي بشكه روى الامام احمد في مسنده وابن ماجه في سننه بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله وابن عباش رضي الله عنهما جميعا قال كنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر تشجف في عشه ثم اختلم فقال لاصحابه هل تجدون لي رخصه في التيمم رجل شنو وراشه مفتوحه والماء جدا هل تشيدون لي رخصا في التيمم قالوا لا ما جنت تقدر على الماء ما ينفعش التيمم فاتسلف ماء اه خلي بالكم يا فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال اسمع قال عليه الصلاه والسلام قتلوه قتله الله وفي روايه قاتله الله الا سئل اذ لم يعلمه انما شفاء العي السؤال الى هذا القدر الحديث صحيح الزياده ضعيف انما كان فيه من اول هنا الزياده هذه ضعيفه راجع الحديث في صحيح الجامع وغيره. تضلوه قتلهم الله الا سال اذا لم يعلموا انما شفاء العلي السؤال وانا اسال يا هل اتوه بدليل صحيح ام لا؟ والجواب نعم اتوه بدليل صحيح إذا وجد الماء بطل التامل وهذا الرجل يمتلك الماء لكن وبكل اسف افتوه بدليل عام لمناطق خاص فقتلوا اذا لابد من الربط ربطا صحيحا بين دلالات النصوص وبين حركه الواقع لابد من تحقيق مناطط الادله للربط ربطا صحيحا بين دلالات النصوص وبين الواقع المتغير والمتجدد حتى لا تستدل بدليل عام لمناطق خاص فتقتل الرجل أو حتى لا تستدل بدليل خاص لمناطق عام فتضيق ما وسع الله فالامر يحتج الى علم بالدليل ومراحل الدليل والناسخ والمنسوخ والمجمل والمبين والعام والخاص وقواعد رفع الحرج ودفع الضرر ومراعاه المصالح والمفاسد وتحمل ادنى المفسدتين لدفع مفسده اكبر لدفع مفسده اكبر إلى غير ذلك من القواعد والمصول الشاهد ايها الحبه الشحطه خطيره لا تقل ابدا خطرا عن الشهوة بل هي اشد لان مرتكب الشهوه قد يتوب الى الله في أي لحظه لانه منكسر يعلم أنه مرتكب الذنب سواء كان الذنب كبيرا او صغيرا اما من تشرب قلبه شبهة من الشبهات فقد ياخذ نفسه من اجل هذه الشبهه وهو لا يدري ولا شك أنه لا مخرج مبتدئ لهذه الشبهه الا بالعوده الى العلماء الربانيين والعوده الى الدعاه الصادقين مما لا تخلو منه الامه ابدا بفضل رب العالمين أن تخلو الأرض من قائم لله بحق وفي الصحيحين من حديث معاويه أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفه من امتي قائمه بامر الله لا يطغيهم من قد له او قال حتى ياتي امر الله وهم كذلك وفي روايه وهم ضايقون على الناس في ذنوب عبر عنها رسول الله تعبيرا نبويا بليغا فقال بادر بالاعمال الثلاثه كقطع الليل المظلم يصبح المؤمنا ويمسي كافرا الله اكبر في نفس الليله يصبح المؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا يبيع دينه بعرض من الدنيا في الصحيحين من حديث ابي هريره ان الله صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتن الله اكبر ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم ابعد يا اخي عن الفتن ابتعد عن الفتن فتن الشهوات وفتن الشبهات ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم اعوذ حضرتك تتصور وتتقيم أن الوقت بين قيامك وقعودك هذا المقدار القليل من الوقت ينشئك الله عز وجل به من الفتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الناس والماشي فيها خير من الساعي ومن تشرف لها تستشرف يعني من تصطدم الفتن اهلكته الفتن اياك ان تقول أنا اضمن حال قلبي في الفتن لا انت لا تعلم كيف يكون حال قلبك في الفتن فلا تحضر نفسك لفتن الشهوات ولا لفتن الشبهات يعني أحد الاطراف يدخل على غرفة من غرف الدردشه او غرفة من غرف الشات على الانترنت ليصد شبهة عن الدين وهو ليس راسخا في العلم وليس قويا العقيده وليس كثيرا العباده والطاعه وقدما يدخل إلى هذه الغرفه ولا يخش ابدا قد تصيب الشبهه قلبا او قد قل تصيب الشهوه قلبا كم من شباب وكم من اولادنا دخلوا ولم يخرجوا اصابتهم فتنه الشهوات وفتنه الشبهات وكان تصور قبل الفتنه انه بطل انه عن ترى انه قادر على أن يجامعها ويواجه هذه الفتن فغرق غرقا في بحر الشهوات وسقط في شباك الشبهات ولا حول ولا قوه الا بالله ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعد من تشرف لها تستشرف اسمع ماذا قال عليه الصلاه والسلام فمن وجد ملجا او معادا فليعذ به فمن وجد ملجا او معادا فليعذ به اذ وجد ملجا وافتن الشبهات هلجئ اليه وابتعد عن الفتن يساء الامر خطرا يا احبابي وهذا والسبب السبب إذا كان موضوع الفتن متعلقا بالقلوب يعني الفتن ما تعرض على بصرك وسمرك فحس بل تعرض على القلب بدليل أنك إن رأيت فتنة شهوه او وقعت في فتنه شبهه واغلقت عينك عن الشهوه وابعدت سمعك وبصرك عن الشبهه وقفت كان خاصه تتوالى على ناظريك وعلى اذنيك كلمات الفتنه سواء كانت الفتنة شهوه او شبهه يعني يضر إلى مجل اباحيه مثلا أو يدخل على موقع اباحي أو على فضائية نجسه من الفضائيات النجسه المنتشره الآن التي تعرض الاباحيه والدعاره ولا حول ولا قوه الا بالله ثم ينام يغلق التلفاز او يغلق المجله وينام ويضطعي عليه وهو على سريره فيراها كل الصور التي راها عيناه منذ لحظات تتوالى امام عينيه بعد انه يغلق عينيه وتتردد في فؤادك كلمات الشبهه التي عرضت عليه ترن فيكم وتنجي كلمات الشهوه بل وكلمات الشهوه ايضا التي عدت عليه ليه لان الفتن أيها الافاضل تعرض على القلوب اسمع ماذا قال حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث حذيفه بن اليمان رضي الله عنه قال تعرض الفتن على القلوب اه على القلوب عقد الحصيد عوده عوده يعني فتنه فتنه هي عن المشكله لما اشوف يعني ساعه مولانا من الافلام الاباحيه ساعه واحده وانا قضط طوال الوقت في العباده والطاعه وطلب العلم ايه المشكله لما اجلس كده وافتح اذني لشبه من الشبهات فتعرض الفتنه على القلب فتنكت في القلب نقطة سواد يبقى في بقعة سواد في القلب ما فيش توبه ما فيش علم لاذهاب هذه الفتنه سواء كانت شهوه او شبهه ثم تعرض فتنه اخرى شهوه او شبهه فيتشربها القلب فتزيد بقعة السواد وفتنه ثالثه وتشربها القلب فتزيد بقعة السواد هل لك حتى يعلو الران القلب فيحجب هذا القلب عن الرفض فمهما سمع عن الله ومهما سمع عن رسول الله لا يتأثر بعد ذلك بايه او بحديث كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا انهم عرض بهم يوم اذا لمحجورون اذا كما قال صلى الله عليه وسلم والحديث رواه ابو داود والترمذي وغيرهما اذا اذنب العبد نكتة في قلبه نقطة سوداء فاذا تاب ونسح واستغفر سقل قلبه اي اصبح كالمراة الصافية الناصعة سقل قلبه وانعاد فان زاد زادت فذلك الران اقرا قول تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عرف بهم يومئذ لمحجوبون تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا اسمع فاي قلب يشربها نكتت سي لنكتة سوداء واي قلب انكرها نكتت فيه لنكتة بيضاء حتى تعود القلوب علاقا بين قلب اسود مرباد كلكوز مشخيه اختلط فيه السواد بالبياض ثم نكس وقلب كلكوز كلكوز لا يعرف معروفا ولا ينكر من هواء وقلب ابيض لا تضره فتنه ما دامت السماوات والأرض اسال الله ان يجعل قلوبنا جميعا من القلوب البيضاء التي لا تضرها الفتن ما دامت السماوات والأرض ان هو ذلك والقادر عليه أقل قلب تعرض عليه الفتنه وتشرفها فيصبح قلبا منكوسا ولا حول ولا قوه الا بالله لان القلوب اربعه كما قال حذيفه بن اليمان رضي الله عنه القلوب اربعه قلب اشرق فيه السراج المسهر فذلك قلب المؤمن وقلب اغلف مغلف باغلفه الكفر والضلال فذلك قلب الكافر وقلب منكوس عرف ثم انكرف وابصر ثم علم فذلك قلب المنافق وقلب تمجه مادتان ماده ايمان وماده نفاق ماده ايمان وماده نفاق وهو لما غلب عليه منهما تقول له قال الله قال الرسول يقول له هذا حلال هذا حرام لا يقبل الا إذا اتفق مع هواه الا اذا اتفق مع هواه والهواء ظالمون غشوم جهول يصب الاذان عن سماع الحق ويعمي الابصار عن رؤية الدليل ولو كان واضحا كالشمس في ضحاها والنهار إذا جلاها وقد حذر الله نبيا كريما من انبياء من الهوى يا داوود ان جعلناك خليفه في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ان قلت قال الله قال رسوله همزوك همز المنكر المتغالي او قلت قال الصحابه والتابعون لهم في القول والاعمال أو قلت قال الشافعي واحمد وابو حنيفه والإمام الغالي صدوا عن وحي الإله ودينه واحتالوا على حرام الله بالاحلال يا امه لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان تل اوحال هاشى رسول الله يحكم بالهوى تلك حكومه الضلال هذه الفتنه الخطيره التي تهز عن القلب والقلب متقلب يعني انت الان في بيئه ايمان في بيئه طاعه يزداد ايمانه فهل خرجت الى بيئه اخرى ووضعت نفسك وقلبك في بيئه معصيه يضع ايمانه لاننا نعتقد وهو معتقد اهل السنه ان الايمان قول واعتقاد وعمل يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه ذهب رجل الى سفيان التوليد فقال يا سفيان لقد ابتليت بمرض في قلبي فصف لي فقال لك سفيان عليك بعروق الاخلاص وورق الصبر وعصير التواضع ضع هذا كله في اناء التقوى وصب عليه ما الخشية واوقد عليه نار الحزن اي عن المعصيه وصف فيه بنصار وتناوله ذكر في واشربهم من كأس الاستغفار وتمضمض بالورع وابتعد عن الحرص والطمع تشفى من مرضك باذن الله استشعر الى شفت والى وقص فما المخرج ايها الافاضل بايجاز اولا ان نصدق في طلب العون من الله وان نتصم به جل وعلا وحده قال تعالى واعتصم بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير لا مخرج لنا كهذه الكتن الا باللجا الى الله الا بالصدق في طلب العون من الله والله الذي لا اله غيره ما خذل الله قط من طلب عونه في امر من امور الدين في امر من امور قص فقط لو صدقت الله صدقا لو قمت في الليل ولجأت الى الله بدعوه شيخ الاسلام ابن تيميه يا معلم داوود علمني ويا فاهم سليمان فهمني اللهم بسرني بالحق اللهم دلني على الحق اللهم وجهني لما يرضيك اللهم استخرج مني ما يرضيك وتذللت اليه وترضى غلبك بذل وانكسار بين يديك والله لعلمك وفهمك وبشرك بالحق كنت القي محاضره في مكه وقبل ان اتكلم قال يا شيخ محمد استحلفك بالله ما تتكلم ولا كلمه الا ما تسمعني الاول تعالى اتفضل تعال اتفضل تفضل ايها الوالد اجلس جلس كده جواري رجل عادي تاج فتح الله عليه ووسع الله عليه لكنه كان مصابا بالشلل كليا <تصفيق> يقول ذهبت إلى لندن ولم يقدر الله لي الشفاء الى فرنسا ولم يقدر الله لي الشفاء الى امريكا ولم يقدر الله لي الشفاء يقول انا اجلس في يوم من الايام امام التلفاز رايت ينقلون الصلاة من بيت الله الحرام فبكيت ثم قلت لاولادي يا اولاد انا عاوز اروح للملك بيته اكذب باللهجه المصريه اريد ان اذهب الى الملك في بيته قالوا ملك مين يا بتروح لملك مين انا اريد ان اذهب الى ملك الملوك اريد ان اذهب الى العمره العمرتي وانت هتبت تتحرك هل استاجر لي طياره خاصه بمالي المهم حملوه وذهب بي الى يقول لي والله يا ابني خلوني على الكرسي رجل مشلول قلت لهم من الكعبه فانزلوه إلى صحن الطواف يقول لي والله معلش على اللهجه المصريه يعني قال لي والله يا ابني ما دعيت ربنا إلا بكلمات تعد ساعه كامله ادعو الله بها ما عنديش غيرها قعدت اقول معلش والله ما نطالع من بيتك الا على رجلي او على المقاعد والله لن اخرج من بيتك الا على قدمي ان شفيتني او على المقاعد يقول وعدت اصرخ والله ما نطالع من بيتك الا على رجلي او على المقاعد واصرخ واصرخ ساعه كامله قلت تعبت دماغي ركنت كده على الكرسي ونمت والفرأيت في هذا الاضفاء هاتفا ينادي علي ويقول لي قم امشي قم امشي وللثالثه قم امشي استيقظ قم قم امشي وبعد خطوات تذكرت انني مجنون فصرخت وقلت يا ملك والله ما خيبت من لجأ اليه انت يا اخي ما جربتش عشرات المرات ان تلجئ اليه بصد فصدقك لو اذنت لهذه الآلات بيننا بين وقلت حدثني ايها الابن الغالي وايها الاخ الفاضل وايها الوالد الكريم عن موقف مر بك صدقت فيه ربك فصدق واستعنت به فاعانك الله يتحدث الجمع كله لا أقول عن موقف بل مواقف مهما كان درجه ايمانك ودرجه يقينك لك استجيب ومن يشيء سواك فاجد ضعيفا يحتمل بحماك اني ضعيف استعين على قوي ذنبي ومعصيتي ببعض قواك اذنبت يا ربي وقادتني ذنوب ما لها من غافر إلاك دنياي غرتني وعفوك شدني ما حيلتي في هذه اوذاك لو ان قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك ربها انا داخل للص من الهوى واستقبل القلب الخلي يهداك رباه قلب تائب ناجاك اترده وترد صادقه توبتي هاشاك ترفض تائبا هاشاك فليرضى عن الناس أو فليسخطوا انا لم اعد اسعى لغير رضاك اصطفي طلب العون منك أن يعصمك من الفتن ومن يعتصم بالله فقد هدي الى الصراط المستقيم ثانيا تحقيق الايمان بالله جل وعلا قال الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والايمان ايها الافاضل ليس مجرد كلمه ترددها الانسانه فقط لا بل الايمان قول باللسان واعتقاد بالجنان يعني بالقلب وعمل بالجوارح والاركان فلا نعتقد اعتقاد الخوارج ولا نعتقد اعتقاد المرجئه بل نعتقد اعتقاد اهل السنة الإيمان عندهم قول وعمل قول باللسان وقول بالقلب وعمل باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعه وأن تصب جدد الايمان رواه الامام الحاكم في المستدرك بسند حسن من حديث عبد الله بن عمرو صلى الله عليه وسلم قال ان الايمان لا يخلق في جوف احدكم كما يخلق الثوب اي كما يبل الثوب فاسالوا الله ان يجدد الايمان في قلوبكم الله جدد الايمان في قلوبنا تجدد الايمان ببيئه الايمان ببيئه الطاع بالقران بالذكر بالاستغفار بقراءه القران بالعمل الدعوي بزياره المغارب بزياره المرضى بالاحسان للفقراء بالاحسان للمساكين بالاستغفار إلى غير ذلك من اعمال البر فيتجدد الايمان في القلب ولا تنسى أن تصلي ركعات لله بالليل فهي من اعظم الأسباب التي تجدد الايمان في القلب لله جل وعلا فللدؤنس المحبين وربطه المشتاقين وإن لله عبادا يراعون الضلال بالنهار كما يراعي الراعي غنمه ويحنون إلى غروب الشمس كما تحن الطير الى اوكارها حتى إذا ما جنهم الليل واختلط الظلام ونصبت الفرش وخلى كل حبيب بحبيبه قاموا فنصبوا الى الله اقدامهم واسترشوا إلى الله جباهم وناجوا ربهم بقرانك وطلبوا احسانه وانعامه يقسم ابن القيم ويقول والله إن اول ما يمنحهم ربهم ان يقذف من نوره في قلوبهم اللهم اجعلني واياكم من الذين امين ثالثا ننتبه الى هذه العوده إلى العلماء الربانيين من من كل الشبهات تعال يا اخي اجلس معايا اجلس مع العالم الرباني اللهم اجعلني واخواني جميعا من العلماء الربانيين تعال اجلس مع العلماء اسال افتح قلبك اخرج كل ما في صدرك لا تقف وانا اناشد المسؤولين هنا وفي كل مكان في الامه ان يفتحوا الابواب على مصاريعها ليجلس الشباب بأمن وأمان بين ايدي العلماء لان الشباب ان لم يتلقى العلم هكذا في النور حتما سيتلقى العلم في الظلام وسياتي علمهم مظلما بغلام البيئه التي يتلقى العلم فيها وان لم يطلب طلابنا وشبابنا العلم على سطح الارض هكذا في بيوت الله فحدث من سيطلبون العلم تحت الأرض في السراديب وسياتي علمهم منحرفا انحراف من السراديب التي يتلقون فيها العلم اجلس بين ايدي العلماء اطرح عليهم اسال من كان شيخه كتابه غلب خطته صواب من كان شيخه كتابه غلب خطته صوابه قال الشاطبي كان العلم قديما في صدور الرجال يقصد الصحابه ثم انتقل من صدور الرجال الى بطون الكتب وصارت مفاتيحه بايد الرجال يقصد العلماء قد لا تحسن ان تفرق بين مناط الدليل قد لا تحسن ان تفرق بين تحقيق تحقيق المناط أو تخريج المناط أو تنقيح المناط قد لا تحسن ان تفرق بين الناسخ والمنسوخ قد لا تحسن ان تفرق بين المجمل والمبين بين المطلق والمقيد بين العام والخاص قد لا تحسن ان تقط على قواعد رفع الحرج ودفع الضرر قد لا تحسن ابدا ان تراعي المصالح والمفاسد وهذا ليس عيبا فيك انما العيب ان تتصدى للنوازل التي لو عرضت على عمر بن الخطاب ليفسي فيها لجمع لها الصحابه من اهل بدر ايه العيب لما تعرف عليا الان في هذا الجمع الكبير 10 مسائل واقول بكل قوه وباعلى صوت لا والله ما اعرف ما اعرفش السؤال ده ولا ده ولا ده. ولا شيء كل شيء رب يرفع هذا ان كنت صادقا ان كنت صادقا يرفع هذا قدري عند ربي وعند الصادقين منكم لا حرج امامكم هنا إمام الجزائر الإمام مالك رحمه الله يقول تلميذه النجيب الشافعي رحمه الله صحبت مالك فسول في فيه 48 مسألة فقال في وثلاثين منها لا ادري ما اعرفش خلي بالكم يا شباب مش لما تعرض انا ببقى في الحج اكن اجن في الحج اجلس في مخيم مثلا وياتي الناس ياتي سائل فاذا عرض سائل السؤال على الشيخ تحول كل من بالمخيم إلى علماء الكل يجيب انت عم تستدعي اصبر يا مولانا وهناك من يبدا الجواب قبل أن ينتهي السائل من السؤال سبحان الفتاح العليم وقد يفتي يفتي في مساله لا اصل لها ولا وجود اصلا راى بعض طلاب العلم ان رجلا نكدا من تراث نكد ندليت به الأمة الان في عصرنا يفتي في كل شيء وفي أي شيء بلا ضوابط وبلا علم وبلا تحرير للمسائل ولا للادله فاراد اهل الفضل ان يبينوا للناس خطره قالوا الرجل ما يعني لا يكف ابدا عن وسنثبت لكم ذلك فذهبوا لي في مجلس علم وقالوا يا سيدنا والله نريد ان نسال فضيلتكم عن الخلاف الشرعي قال ماذا قالوا الخنفشار كلمه ما لهاش اصل لا ولدت في لغه ولا في غير لغه ده اختلقوها اختلاقا ليبينوا للناس شره وخطرها قال ماذا قالوا الخنفشار وطبعا في فرق بين الخنفشار والفشار عرفت تعرفوه هنا ولا ايه اكيد ما تعرفوش عشان ما تحكتوش طيب فقال هذا الرجل الخنفشار قالوا نعم قال نعم نبت طيب الرائحه ينبت في اطراف اليمن عشان تاخد الجواب وانت ساكت روح دور في اطراف اليمن عن الانتشار في ما هو كده وخلاص ينبت في اطراف اليمن إذا اكلته الابل عقد لبنها كما قال شاعر اليمن الاصيل لقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفشار وقال في الخنفشار كلا من العلماء كذا وقال فيه فلاه كذا وقال فيه صلى الله عليه وسلم اسكت يا كذاب يا جراء كذبت على كل هؤلاء فلا تكذب على امام الانبياء صف النكد انا اقول يا خلاف استحي ابدا ان اسال في عشرات المسائل وانا اقول لا ادري فتعال اجلس مع العلماء انصح شبابنا وأولادنا واخواننا واحبابنا والله نصيحه الاب لابنه ونصيحه الاخ لاخيه تعال ان كانت عندك شبهه اطرح الان اجلس مع عالم بينك وبينه واطرح بصدق ان كنت صادقا في نصره الدين ثم ان كنت بحق واقفا على منكر من المنكرات الا يغير المنكر بسبك الدماء لا يغير المنكر بهاله وانما يغير المنكر بضوابط شرعيه لابد من التعرض عليها أيضا حتى لا تقع في منكر ابشع من المنكر الاصلي الذي اردت تغييره وازالته امراه من منكم منكرا فليغيره بيده بالضوابط اسمع اسمع قال ابن القيم لشيخي إن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لامته اجابه انكار المنكر ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله فان كان انكار المنكر يستلزم ما هو انكر من المنكر فهو امر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله نتاجي ثاني ان النبي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 ولقد كان النبي ولازال الكلام لشيخ ابن القيم ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى بمكه اكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها يرد عليه شاب الان من احبابي مما لا اتهم والله اخلصهم مما لا أقلل والله من شأن حماسين يقول لي يا شيخ بس دي كانت مرحلة استضعاف في مكه لكن اسمع اسمع ماذا قال ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى بمكه اكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها بل لما فتح الله عليه مكه وصارت مكه دار اسلام وعزم النبي على هدم البيت الحرام ورجعه على قواعد ابراهيم لم يفعل النبي ذلك مع قدرته على فعل ذلك لان قريشا كانت حديثه عهد بكفر وقريبه عهد باسلام لابد من مراعاه المصالح والمفاسد لابد من مراعاه المصالح والمفاسد فراجع العلماء يا احبابي اناشدكم بالله اناشد شباب الجزائر هذا البلد في العريق الاصيل المجاهد الذي قدم الشهداء الابرار الاطهار الاقياء والذي اثبت للدنيا كلها أن محمدا ما مات وما خلف محمد بنات بل خلف اطهارا يبذلون دماءهم من أجل الحفاظ على هويتهم وعقيدتهم وارضهم واوطانهم حرام والله أن تسك على هذه الأرض الطايره هطره دم بلا ذنب ولا شريره لمسلم او مسلمه ويزداد الامر خطرا اذا سفكت هذه الدماء باسم الدين وباسم الإسلام أنا لا اتهم احدا بعين انما انا احذر من يفعل ذلك باسم الدين والله إن الإسلام بريء من هذا كبراءة الذكر من دم ابن يعقوب ولا أريد ان ينال أحد من دين الله تبارك وتعالى بشيء من هذا لا بالقول ولا بالسلوك فانا انصح شبابنا تعالوا تعالوا واجلسوا اطرحوا ما عندكم بصفاء وبرجوله وبصدق وسيجيح علماؤنا وما اكثر العلماء في الجزائر بل هي بلد العلم والعلماء بل هي البلد الذي يجن العلم والعلماء يجلسوا بين اديه ويسمعوا منهم اتقع فيما وقعت فيه بشبهه وانت مخلص لاتيم واخلاصك وانت متحمس تريد ان تبذل دمك لنصره دين الله وانا لا اقلل من شان حماسك لكنك لست الحق تعرف على الحق بدليله ثم إذا افتىك العالم خذار ان تتهم العالم في دينه او ان تتهم العالم في عقيدته يا اخي من اللي اعطاك الحق ان تزعم لنفسك انك اغير على الدين من العالم من الذي اعطاك هذا الحق لتزعم انك اغير على دين الله من العالم الذي افنى عمره في تبليغ دين الله تبارك وتعالى ثم من الذي يعطيني على الحق بان اسعم انني اغير واخرص على دين الله منك أو منك او من هذا الوالد أو من هذه الاخت من الذي يعطيني هذا الحق فجالس العلماء واذا افتوكم العلماء إذا افتاكم العلماء فلا تتبعوا العلماء في دينهم ولا في عقيدتهم لانني اسمع بعض شبابنا يقول لك اه يا مولانا اصل الشيخ باع القضيه اعوذ بالله انت تتهيم الشيخ في دينه وفي عقيدته وفي علمه اصل الشيخ باع القضيه اصله عاوز وزير اصله بقى منافق اعوذ بالله الى هذا الحد وبعدين ابن حجر مين وابن زلط مين يا مولانا ابن باز ايه وابن جاز ايه يا حول ولا قوه الا بالله بهذه الجراه بهذه الصلاه كده اعلم يا اخي والكلام للحافظ بن عساكر اعلم يا اخي وفقك الله واياك لمرضاته وجعلني الله وإياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته اعلم بان لحوم العلماء مسمومة لا اقصد أن تتخذ لنفسك كهفا في ظل هذه الجبال لا وانما فليكن كهفك الذي تنجو به من الفتن اعتصامك بالله اعتصامك بكتاب الله فليكن كهفك مصاحبتك للاتقياء فليكن كهفك مصاحبتك للصالحين فليكن كهفك الذي تنجو به من الفتن الحرص على مجالس العلم قياما الليل دوام الذكر التحرك للدعوه البلاغ الاحسان الى الفقراء الاحسان المساكين وكن على يقين مطلق بان الله جل وعلا سيفرح بتوبتك واوبتك اليه في اي ساعه من الليل او نهار قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله إن الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث ابي هريره والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيذكر الله له ارجو ان نفهم الحديث على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن العبد عبد وأن الرب رب فان سلمت لبشريتي وضعفت في أي لحظه من اللحظات فما علي الا انجدد التوبة والاوبه من فتنة الشهوه ومن فتنه الشبه ولذا فانا افتح الباب الآن على مصراعيه لكل ابن من ابنائنا شرع عن هذا الطريق وعن هذا الحق فغرق في مستنقع آس من عفن من مستنقع الشهوات أو سقط في شباك الشبهات افتح له الباب وقل تعال يا حبيبي تعال ايها الولد الغالي وايها الاقل العزيز تعالى إلى الحق تعال الى القران تعال إلى السنه تعالى إلى الهدى تعالى إلى النجاه هيا اركب مع هذا الجبع الكريم المبارك سكينه النجاه وسط هذه الرياح الهوجاء والفتن المتلاقمه من فتن الشهوات والشكوهات هيا عد الى الله جل وعلا وكن على يقين بأن الله سيفرق بتوبته ان الله أشد فرحا بتوبه عبده حين توب اليه من أحدكم كان على راحلته بارض فلاة فانفلتت منه راحلته وعليها طعامه وشرابه فايس منها فاتى شجره فاطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ به يرى راحلته قائمه عند راسه عليها طعامه وشرابه فاراد ان يعبر عن فضاحته العالمه وعن شكره الكبير للملك القدير فقال اللهم انت عبدي وانا بك يقول المصطفى اخطأت من شدة الفرح فرح الله بتوبتك اليه اعظم من فرحة هذا العبد بعوده راحلته اليه امين جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته